قُشعن أَبَصَارُهُم يَقْرجُونَ مِنَ الأجدَداتِكَ أَنهُ جَادُ مُ تَشِلْ مُْطِعينَ إلى الدَّ يَقولُكَافِرونَ هذا يَوْم النسِد كَذَبَتْ قبَلَهُ قَوْم نوحِ فَكَذَّبُوا عَبدَنَا وَقوا مَجونُ وَزدُجِل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 مُذَكِّر كَذَبَت عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِذ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر فَقُولُوا أَبَشِرُوا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُر أَوَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَد إِنَّا مُرْسِلٌ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر